تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الجنسان خلقها نوعى إذا مسه الشر جزوعى وإذا مسه الخير منوعى إن المصلين الذين هم على صلاتهم دارين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 عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا في مو بلا في المشابك والمغارب ان ما لقادرون على ان يبدل طيرا منهم وانهم بمسقط فدرهم يقوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى حُطَمٍ يُنْظَرُونَ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَغْشَىهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ